طيب قلنا ربه رب تال يلعنه الرب حرف جر مبني على الفتح تال اسم مجرور طبعا ربه نقول حرف جر شبيه بالزائد لان حروف الجر تاتي حروف اصليه وتاتي حروف زائده وتاتي حروف شبيهه بالزائده وربه ملازم للشبه بالزائد حرف جر شبيه بالزائد هذا شيء الحروف تاتي حرف الجر خصوصا عندنا حرف جر أصلي وحرف جر زائد وحرف جر شبيه بالزائد فرب هنا حرف جر شبيه بالزائد طيب ما الفرق بين الثلاثة حرف الجر الأصلي هو الحرف الذي له معنى وله متعلق يعني فعل أو شبه الفعل يتعلق به تجب التوبة على كل مذنب على كل متعلقان بتجب وعلى هنا تفيد فوقية آه آه لكن حرف الجر الزائد هو الحرف الذي ليس له متعلق ولا معنى خاص به بل يفيد بطلق التأكيد الذي يفيده زيادة أي حرف مثل ما من رجل من هنا حرف جر زائد لو قلت ما رجل المعنى الصحيح فحرف الجر الزائد ليس له معنى وليس له متعلق حرف الجر الشبيه بالزائد رب له معنى ولكن ليس له متعلق تتعلق رب تفيد التقليل فهو معنى خاص لا يفيده غيره ولكن ليس لها متعلق تتعلق به هي ومجرورها لكن نقول رب حرف جر شبيه بالزائد فحروف الجر التي بين أدينا تنقسم إلى حروف جر أصلية وهي في الغالب أكثر الحروف طبعا وتنقسم إلى حروف جر زائدة ولها أحكام ستأتي والزيادة خاصة بمن والباء لا يزاد غير هذين الحرفين من والباء وحروف جر شبيه بالزاء حرف جر شبيه بالزائد وهو ربا ولولا ولا في لغتي عقيل كما سئت هذه الحروف شبيه بالزائد ربا هو لولا ولا إذا جاءت لولا ولا علة حروف جر فهي حروف جر شبيهة بالزائدة لأن لها معنى خاص بها وليس لها متعلق فرب حرف جر شبيه بالزائد نع على الفتح تال اسم مجروب رب وعند جره الكسرة لأنه مجروب رب لفظا أما من حيث المحل فهو مبتدا مبتدا مرفوعا عن ترفه الضم المقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد يلعنه القرآن طبعا يلعن فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو يلعن فعل مضارع مرفوع عن ترفيه الضمة والهاء ضبي مبتص الابداء على الضم في محل نصب مفعول به القرآن فاعل وجملة يلعنه القرآن في محل رفع خبر المبتدأ المجروب الجر لفظا عشر واو القسم والله لا لا الحادية ايه العاشر رب الحادي عشر واو القسم نحو والله لا أفعلن الكبائر والله الواو حرف قسم مبني على الفتح لا محل لله من العراب الله اسم مجروب الواو على مجره للكسر الثانية عشر تاء القسم تالله التاء حرف جر مبني على الفتح لا محل لله من العراب الله اسم مجروب التاء وعلى مجره للكسر الظاهر على آخره واضح ما في إشكال هذا الثالث عشر حاشا حاشا تستخدم فعلا وتستخدم حرفا ننظر إلى ما بعدها إن كان منصوبا فهي فعل وفاعل مستتر وما بعدها مفعول به لها وإن كان مجرورا فهي حرف جر والذي بعدها اسم مجرور بها واضح الفكرة هلك الناس حاش العالمين حاشا العالمي قلنا نقول حاشا حرف جر مبني على السكون لا محل لهم من العالمي اسم مجرور بحاشا وعلامة جره الكسرة وحاشا العالمي متعلقان بهلك لو قال لك حاشا العالمه بالفتح نقول حاشا فعل ماضي مبني على السكون مبني على الفتح المقدر على الالف والفعل مستتر وجوبا تقديره هو والعالمة مفعول به لحاشا منصوب عن نصبه إذا اذا استخدم حاشا فعل استثناء ففعله يكون مستتر وجوبا وما بعده مفعول به واذا استخدم حرف جر فهو يكون حرف يبدع على السكون وما بعده مجروب به والرابع عشر مذ تبت من كل ذنب فعلته من مذ يوم البلوغ من كل طبعا تقدم من حرف جر من على السكون كل اسم مجروب بمن وعلى جره الكسره مذ يومي هذا شاهدنا أو ما مثالنا مذ حرف جر على السكون لا محل له من يومي اسم مجروب مذ على مجره الكسرة الظاهر على آخره يوم مضاف البلوغ مضاف إليه مجروب على جره الكسرة والخامس عشر منذ يبدأ على الضم يجب الصلاة منذ يوم البلوغ تجب الصلاة مبني علي, مبني على السكون مذ يومي منذ ويبدأ على الضم منذ حرف جر وبدأ على الضم لا وحله لهم من العرب يومي اسم يروم منذ وعلى جره الكسرة يوم مضاف البلوغ مضاف إليه والجر يروم متعلقان بيجب أو تجب هذه بيجب الأفضل عندك تجب الصلاة تجب الصلاة, الصلاة السادس عشر خلا خلا أخت حاشة تستخدم فعل استثناء وتستخدم حرف جر ما بنيان على ماذا خلا وحاشة على الفتح السكون إذا كان حرفين فهما مبنيان على السكون وإن كان فعلين ماضيين فالفعل الماضي يبنى على الفتح مبني على الفتح المقدر على الألف هلك العالمون خلى خلى العامل بعلمه خلى حرف جرم ابني على السكون العامل اسم مجرور بخلا وعلامة جره الكسرة والجرم المجرور متعلقان بهلكه أما لو قلت خل العاملة نقول خلى فعل ماضي ابن الفتح المقدر على الألف والفاعل مستدرجوبا تقديره خلى بعضهم العاملة مفعول به لخل ونسبوع ونسب الفتح والسابعة عشرة عدا أخت خلا وحاشة هذه الأربعة الثلاثة خلى وعد وحاشة ثلاثة حروف جر يمكن أن تستخدم أفعالا ماضية للاستثناء خصوصا الاستثناء فيكون فاعلها مستتر وجوبا وما بعدها مفعولا به هلك العاملون هلك العاملون عدا المخلصي عدا حرف جرم مبني على السكون المخلصي اسم مجروب عدى وعلى من جره الكسر الظاهر على آخره والجرم مجروب تعلقان بهلك لو قلت عدا المخلصة صارت عادة فعل استثناء مبني على الفتح المقدر على أفعال الماضي على الفتح المقدر على آخره والفاعل مستتر وجوبا تقدره بعضهم خلا بعضهم المخلص مفعول به منصوب وعلى نصبه الفتح الظاهر على آخره إذا كان ما بعدها مجرور فهي حرف جر وإذا ما كان, وإذا كان ما بعدها منصوب فهي فعل استثناء فاعلها مستتر وجوبا وما بعدها مفعول به والثامن عشر لولا وهي من الحروف المختلف فيها الأصل أنها حرف امتناع وجود لوجود ويكون ما بعدها مرفوع على أنه مبتدأ نقول نحو لولاك يا رحمة الله لهلك الناس لولاك نقول طبعا على مذهب من يقول هي حرف جر لولا حرف جر مبلع على السكون لا محل لهم العراب الكاف ضمير متصل مبلع على الكسر في محل جر لولا وعلى والراجع فيها. الراجع فيها حسب الورود يعني مختلف فيها. لو بعضهم قال وردت متصلة بالضمير، وبعضهم قال لم ترد، وبعضهم قال الضمير في محل جر، وبعضهم قال الضمير في محل رفع. فالقضية خلافية والراجح أنها تأتي حرف جر إذا اتصلت بالضمير فقط. إيه. يعني لولا الله خلاص ما الله مبتدى مرفوعاً في الضم يأتي خبره محلوف في الغالب هجوباً. ما إذا لولا الله؟ لا. هذه متفق على أنها غير جرة أيضا لا تجر الله تجر الضمير إذا اتصل بها وحتى لما تتصل على الضمير بعضهم قال الضمير في محل جر وبعضهم قال في محل رفع مبتدا لولاك لكي موجودة وبعضهم قال لم يرد هذا التركيب عن العرب أساسا غير مسموع وهو مردود طبعا بنقل سبويه عنه رحمه الله سبويه حاكر العرب ينقل عنه الفصحاء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 نقول كي ما عصيته يعني لم عصيته وتكون بمعنى اللام كي مه يعني لم عصيته كي حرف جر مبني على السكون لا محل له العراب مه ما اصلها مال استفهاميه مع ما حرف استفهام مبني على اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر بكي والهاء للسكت والألف حذفت طبعا للتلقاء الساكن لا للسكت والألف للسكت حذفت, حذفت الألف وعوض عنها بها السكت كي ما عصيته يعني لما عصيته تأتي كي حرف جر إذا دخلت على ما استفهامية وتأتي حرف جر إذا دخلت على ما مصدرية يراد الفتى كي ما يضر وينفع يعني للضرر والنفع كي ما يعني للضرر ما حرف مصدر كي حرف جر ما مع وما بعدها في تأوي مصدر المجروب كي وتأتي كي حرف جر أيضا إذا دخلت على الفعل المضارع ولم تقدم قبلها اللام فيكون الفعل المضارع الذي بعدها منصوب بأن مضمر وجوبا وكي حرف جر كي أدرسه يعني كي أن أدرس كي الدراسة يعني للدراسة فهذه ثلاثة مواضع تأتي فيها كي جر ولا يوجد غير هذه الثلاث مواضع المواضع الثلاثة تأتي فيها كيل الجر ولذلك تعتبر من قلة ما حرف جر العصر فيها أنها حرف ناصب والعشرون لعله في لغة عقيل خاصة لعل نحن نعرفها من أخواتي إنه تنصب الاسم وترفع الخبر أما عقيل فإنهم يستخدمونها حرف جر فيجرون في بها ما بعدها على انها حرف جر شبيه بالزائد لعل الله تعالى يغفر ذنبي لعل حرف الجر الشبيه بالزائد ومنع على الفتح الله مبتدا مرفوع على مترفعه الضم المقدر على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد يغفر فعل مضارع والفاعل المستجد تقديره هو ذنبي مفعول به طبعا ذنبي مفعول به منصوب صبعانة نصبه الفتح المقدر على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء ذنبي مضاف الياء مضاف اليه بجوضميره اتصابنا على السكون في محل جر مضاف اليه وجملة يغفر ذنبي في محل رفع خبر المبتدأ لعل الله لعل حرف جر شبيه بالزائد لأن لها معنى وليس لها متعلق مبني على الفتح الله اسم جرور لعل لفظا ولكنه مبتدأ من حيث المحل وفي غير لعل حرف لعل الله, لعل الله حرف من أخوات إنا حرف ترج لعل زيدا قادم لعل حرف مشبه بالفعل حرف ترج ونصب زيدا اسم لعل قادم الخبر لعل وبهذا نكون قد استوفينا عشرين, عامل عشرين عاملا وهي العوامل التي تندرج تحت النوع الأول الذي يجر اسما واحدا وقلنا كلها حروف والحروف كلها مبدية لا حظ لها في الإعراب وقلنا هذه العوامل تنقسم حروف الجر تنقسم إلى حروف جر أصلية وإلى حروف جر زائدة وهي الزيادة بمن والباء خاصة تأتي من زائدة وتأتي الباء زائدة أما بقية الحروف فلا تأتي زائدة وقلنا هناك حرف جر أيضا قسم الثالث حرف جر شبيهة بالزائدة وهي لعلة وربة لعل في لغة عقيل ورب ما حرفا جرن شبيهان بالزائد لأنهما لهما معنى وليس لهما متعلق بقي أمر في نهاية هذا الدرس يمكن أن أنبه عليه الحروف إذا كانت مبنية على حرف هجاء واحد يعبر عنها باسمها الباء من حيث الجملة هي تكتب باء حرف هجاء واحد إذا أردت أن تتكلم عنها تقول الباء كذلك لله تقول ل تقول اللام اما اذا كانت مركبه من حرفي هجاء فما فوق فحرف الهجاء الذي أعمله في الجمله هو نفسه الرسم الذي اعبر به عندما اتحدث عن الحرف فاقول من حرف جر و اقول من حرف جر بينما اذا كان هجاء واحد اقول اللام حرف جر الباء حرف. حرف قصر التاء حرف قص فاعبر عنه ب يكون الاسم غير المسمى يعني أما إذا كان الحرف مركب من حرفين هجاء فما فوق من حرفين هجاء فما فوق فلسم والمسمى واحد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا الشكل نحن قد انتهينا من تشرين عام. فضي هذه الورقة صورتها لك طبعا على أساس يذهب عن مكتب ولكن صورتها عندما ورقات كل ما عن هنا قسم مصور. الكتاب غير بتوفر في السوق ولذلك يعني. Ale ja nie a ja